في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم ومدير مركز البحوث الشرعية بالكلية نفسها واستكمال الحلقة الثانية من دورة علم التخريج والرسالة العلمية وقفات وتنبيهات ونترككم مع فضيلته فليتفضل مشكورا <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 في المحاضرة السابقة في الاسبوع الماضي أو الجيشة السابقة الاسبوع الماضي كان العنوان علم التخريج والإسالة العلمية وقفات التنبيهات وكان الحديث مصبا على المحمر الأول أهمية علم التخريج طالب الدراسات العليا سواء من المتخصصين في السنة وعلومها أو في التخصصات الشرعية الأخرى وذكرت تأخير المحورين الآخرين لهذا اليوم المحوران الثاني والثالث هما أبرز الأخطاء في التخريج وقنوات تعلم علم التخريج وقد رأيت أن أوسع الكلام أكثر في هذا الدرس في قضايا عامة في التخريج وفي الصنعة صنعة الحديث بشكل عام وذلك عبر قواعد كلية تضيء الطريق وتحت هذه القواعد تفاصيل وتفصيلات وكما ذكرت سابقا أن التوسع في علم التخريج لا يمكن أن يكون في محاضرة أو في درس علمي أو درسين أو ثلاث لا هو بد له من دروس متعددة ولا بد له من أيضا بحوث وناحية عملية متتابعة لكن هذه القواعد هي حصيلة جهود سابقة وتصور وحصيلة أيضا ليست جهود فرضية، فقط من جهود عالية من الباحثين وتصور عام لهذا العلم لأنه كما سبق التقرير أن التخريج ليس هو العزو المجرد وإنما الصنعة بكل لأن التخريج يشتمل على هذا الشيء وهي العزو وفروق النص وأيضا الحكم على النص وحكم على النص يعني صنعة الحديث باختصار فإذا كان كذلك فسأذكر في هذه الجلسة عددا من القواعد المنهجية في صنعة الحديث هي يعني قواعد ليست مسائل تفصيلية وأمثلة منثورة في هذه القواعد لا هي التقعيد ثم الأمثلة بحر لا ساحل له وما يندرج تحت ذلك أمر كثير وهذه القواعد ممكن أشير إليها الآن كعناوين وما أمكن الكلام عليه فذاك وما لا يعني لعله كل وقت لاحق يتأيأ له شيء آخر إنما القواعد هي القاعدة الأولى التجديد والتطوير في قواعد المحدثين والقاعدة الثانية الاستدلال لقواعد المحدثين والقاعدة الثالثة الاستثناء في قواعد المحدثين والرابعة اتفاق اهل الحديث على شيء حجة والخامسة الموقف من اختلاف اهل الحديث والسادسة التداخل في قواعد المحدثين والسابعة قاعدة في تقرير قواعد المحدثين والثامنة في التفريق بين ملاهج المحدثين والتاسعة في تقسيم قواعد المحدثين والعاشرة في كيفية فهم وإدراك مناهج وقواعد المحدثين والحادية عشرة في بيان الضباط منهج العيمة النقاط هذه قواعد كما قلت كلها في صميم الصنع ما استطعت أن أتكلم عنه الآن فذات وما لم أستطع لعله يأتي له وقت آخر بإذن الله على. أعيد أكرر أكثر مرة الكلام لن يكون مفصلا بالقدر الكافي لأن الأمر لا يشويش لكن هو في جميلة فيه شيء من الوضوح في التقرير العام وإن كان من له خلفية قد يشكر عليه بعض الأمور ومن له خلفية قد لا يتصور هذه المسائل التصور الصحيح التقيق إلا بشيء من التوضيح لا تسأل أحاول توضيحها قدر الإمكان وأسأل الله العون التوثيق القاعدة الأولى في التجديد والتطوير في قواعد المحدثين وأشد أن هذه القاعدة قد مرت عليها في الأسبوع الماضي بإشارات وذلك أنه من المعلوم لدى المتخصصين في هذا العلم لجميع فضيله أن هذا العلم مبني على المعرفة والحاجة وسعة الاطلاع فمن الأئمة من يبرو في ذلك كله كالأئمة المقاد أحب الله عليهم وصياف الحديثة وإن كان قد جاء بعد ذلك نقاد لهم مشاركة في هذا المجال فزاد ذلك هذه القواعد فراءا ووضوحا وفوائد وهذه القواعد في جملتها لا يمكن أن نقول أنها تقبل التجديد على الأطلاق ولا نقول أنها لا تقبل التجديد على الأطلاق والتجديد لباس هذه القواعد به لباس آخر وقد يكون في التجديد آفاق وأخرى وأشياء جديدة لأن اسمه تجديد ويمكن نسميه تطويرا ومعنى ذلك أن يكون في هذا التطوير تقدم وتغيير كثير من الأحوال فهل كل هذه القواعد يمكن أن ندخل عليها هذا التجديد وهذا التطوير أو أنه منها ما لا يمكن أن ندخل عليها التطوير يمكن أن أقول أنه لا يصحن أن أطلق القول بالنفي ولا بإخبات لأن هذه القواعد ليست على باب واحد فمنها ما يمكن أن يدخله التطوير والتجديد منها ما لا يمكن ولذا فأقول إنها تنقسم في جملة من هذا الاعتبار قسمين. القسم الأول قواعد وفوائد مساعدة بمعنى أنها موصلة إلى غيرها ليست هي بذاتها التي يبنى عليها مثل القواعد الواردة في كفية حفظ الخبيث وفي كفية مذاكرته وكفية جمع طرقه والواردة في استخراج الحديث المضانة وهذه كثر التجديد فيها عند المتأخرين جدا وإلى اليوم التجديد فيها واسع فهذه مجرد وسائل يمكن التجديد فيها بلا إشكال لأن الغرض المراد منها يمكن تحقيقه بسبول متأددة ومتى حصل الغرض فلا حاجة لهذه الوسيلة ولذا فقد جرى الانتكار في هذه القوائد إلى هذا العصر كما قلت فكتب الفهارس والتخريج والأطراف ما زال التأييف فيها عبر العصور وفي هذا الزمن كثرت الفهارس وجاءت برامج الحاسب الآلي فاختصرت كثيرا من العناء في جمع طرق الحديث وهذا كله نافع ومطلوب وكذلك لو نظرنا إلى جانب الحفظ كثرت المختصرات على مدى الزمن فكل أهل زمن ينبغ منهم علماء يختصرون لهم عدداً من الكتب يقربون لهم حفظها والنظر فيها إلى آخره وهذا كل لا إشكال فيه فالأحاديث هي الأحاديث والمقصود هو الوصول إليها والنظر فيها وهذه مجرد وسائل والتطوير في هذه القواعد والوسائل لا إشكال فيه ولا حرج بل هو مفتوح على مصراعيه وكل له حق المشاركة في هذا الباب وهو مأجور على ما يفعل سواء كانت مشاركته في تقريب الطرق والأساليب وتقريب الكلام في الرجال وتقريب الحكم على الأحاديث بمعنى أنه يعطينا أساليب وطرق نصل فيها إلى الكلام في الرجال نصل فيها إلى مواضع الحديث وأين خرج ونصل فيها الى مواضع الكلام على الحديث ايضا ومواضع شرح الحديث او يقرب لنا الاحاديث نفسها ويرتبه بترتيب عصري وترتيب يعني يتلاءم مع قدرات الاججال مع قدرات طبقات الناس كل هذا مفتوح على مصرعي وليس فيه اي مجال للاعتراض او للقول بان التجريد هذا يصح التجديد فيه والابتكار هذا أمر في غاية الوضوح وهذا يعني كما قلت ليس يأتي جانب من جوانب علم الحديث كل ما تم هذا القبيل في جميع فنون هذا العلم فهو التجديد فيه والفتار مفتوح القسم الثاني قواعد أصلية قعدها لأيمة النقاد رحمه الله بعد النظر والتحقق والتفتيش الدقيق في الرواة والمرويات في آن واحد سواء ما كان منها قواعد عامة مثل شروط الحديث الصحيح مثلا ومثل حكم على الحديث المرسل بأنه منقطع مثلا ثم يأتي بعد ذلك الحكم على المنقطع ثم مثل الموقف من اختلاف الرواة في الرافة والوقفة والاتفاصل والرسال ومثل قواعد خاصة مثل أن يقول فلان لم يسمع من فلان ويطلقوا هذا أو مثل أن يقولوا أحاديث فلان تشبه حديث فلان أو مثل أن جميع ما روية في هذا البافة وضعيف هذه قاعدة عامة سواء كانت هذه القواعد قواعد كثيرة او قواعد فردية